Bismillah al-Rahman al لا تتخذوا عدوا فَأَمَّا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُفَرِّجُونَهُ وَأَنْتَ سيرون إليهم بالموادة وأنا ومن يفعل منكم فقد ظل سواء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العذاوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأول وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا Boom. يُقُولُ إِلَيْهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ Hallo, ومن يتولهم فغل بسم <تصفيق> الله إلى <تصفيق> الكفار <تصفيق> What Oh <laughs> واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك Love